ومنهم الذين يوذون النبي أويقولونه وأذن قلوا اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يوذون رسول الله لهم عذاب نليم